بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع لياز وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية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 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ موضوع حقات الواقع والشقة السما فهى يوم إذواهية والبلك ولا أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه بيوم إذى وما إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية أما من أُعطي كتابه بأميله فيقولها أقرئ كتابي إني ظننت أن ملاك الحسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأم أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغن عنني ماليا ما أغن عنني ماليا هل لك عنني سلطانيا خذه فقل ثم الجحيم صل ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلقوك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم أليس له اليوم هنا حميد؟ أليس له اليوم هنا حميد؟ ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئ.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 مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَبْكِي عُيُونُ الْمُكْرَهُنَ وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّ انه حق لك وان انه حق فسبح باسم ربك العظيم